والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا, لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن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 لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك أَيَدَ اللَّهُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَلُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِتَّلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَفْسَبُونَهُ أَيْنَ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رقيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشاء والمنكر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 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليضربن بخمرهن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبدين زينتهن زِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهن إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أَوْ أبنائهن أَوْ أَوْ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في سجاجة الزجاجة كأنها كوكب وتري يوقض من شجرة يوم قدوم شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نُورٌ عَلَى نور نور على نور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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمُوا بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ المصير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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب, فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا يذهب بالابصار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 وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اعتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد ومن بعد صلاه العشاء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 قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لك حف ليس عليه نجناح فليس عليه نجناح أي يضأن ثيابهن غير متى برجتي ويرا متى برجتي بزينه ويستعفف نحو يرول هون عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمابكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم